مقدمة بأي لغة أستطيع تقديم الجمال وها الكلمات كثيرة حسيرة في زمن تصدرت فيه جمالية الأشباح على حساب جمالية الأرواح وغطت الاصباغ الكاذبة جمال الفطرة الصادق فنصر الناس التمثال على الطبيعة وظلت الحقيقة في الظلمات الجمال وهل البقي جمال في عالم طغت فيه شبهات الفتن على معالم السنن وغطى دخان الحرائق على الحقائق فتعسرت الرؤية وتداخل الحق بالباطل وتشابهت طرائق السير على السائرين واختلت الموازين لدى كثير من الناس بفعل سحره العصر وكهانه الكبار من شياطين الإعلام وكهنة الثقافة ومردة الإخراج والتصوير حيث صار للدين صورة كاريكاتورية مرعبة في مخيلة كثير من المستلمين وجموع التائهين من المسلمين وغير المسلمين زادها بشاعة سلوك بعض المتدينين الجهلة وخطابهم الفج مما تداخلت في لا شعورهم رغبة التدين مع رغبة التنفيس عن المعاناة والألم الذين يعتصران قلب المؤمن في هذا الزمان جراء الظلم والظلمات التي تجتاح هذا العالم المجنون فكان تدين بعضهم إلى الانحراف أقرب منه إلى الاعتدال في السلوك والاعتقاد بل حتى في الملبس وال المظهر وقد رأينا منهم من لبس اللباس الأفغاني ببلاد المغرب ظن منهم أنه لباس السنة وأنه شعار الإيمان القوي على التحديد والتعين فخالفوا عرف أهلهم وبلادهم وما جرت عليه عاداتهم من الأزياء وكانوا بذلك إلى البشاعة أقرب فساعدوا أبالسة الإعلام على صناعة الصورة المخيفة للإسلام والمسلمين وبدأت تؤثر بالفعل حتى على بعض المسلمين مما اضطرنا إلى أن نذكر بأن الدين جميل ولقد وجدنا شرائح أخرى من منضاع وقعت منهم هويتهم أو ماتت وضلت عنهم لغتهم أو كادت عندما يقدر لهم أن تستيقظ فطرتهم من جديد ويرغبوا في العودة إلى تحقيق الشعور بالانتماء إلى هذه الأمة يريدون حرجا شديدا في أن يكونوا في صف واحد مع الإرهاب ولقد لقينا منهم من يخاف حتى من المرور إلى جانب شاب ملتحن أو شيخ معمم يمشي هادئا على قارعة الطريق وفي حوارات شتى وجدنا من يفزع من عقيدة الإسلام لأنها في مخيلته كما تلقاها عن الإعلام الغربي المتصهين عقيدة الموت أو إيدولوجيا العدم كذا وهو مع ذلك يعلن بقوة أنه مسلم يشهد الله لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويكره أن يوصف بالكفر صادقا كما يكره أن يلقى في النار إلا أن الشبهات تعذبه عذاب مريرا كيف يكون مسلما وهذا الالتزام الديني كما يراه أو كما صور له بالأحرى هو إلى البشاعة والشناع أقرب منه إلى الجمال والجلال فهل لم يعد من بد إذن من عادة درس الدين وشرح أبجديات التدين في الإسلام للعالمين والكشف عن حجاب النور الذي يجلل حقيقته للناظرين لا شك أن من واجبات الدعوة إلى الله ان ينهض أهل الفضل والعلم بإنجاز شتى ضروب البيان، مما يحتاج إليه إنسان هذا الزمان الذي وقع ضحية التغريب والتخريب في السلوك والاعتقاد ووقع أسيرا بالشبكة التي نصبها كهنة الإعلام وسحرات الفضائيات فلما القوا سحروا عين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم سورة الآية 116. وما أحسب هذا ببعيد عن معنى فتنة القطر المذكورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أسامة ابن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على اطم من أرطام المدينة ثم قال هل ترون ما أرى إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر إن هذه الفتن التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بقطر الأمطار النازل بالشهوات والشهوات على البلاد والعباد قد حجبت الرؤية وغمرت العالم بضباب كثيف فأنا يصف النظر وكيف يتضح الابصار من أجل هذا وذاك كانت هذه الورقات في الدين وعندما نقول هنا جماليه الدين فإننا نعني أن الله جل وعلا الذي جعل الدين جميلة قصد أن يكون التدين جميلا أيضا قصدا تشريعيا أصيلا بمعنى أن ذلك قصد منه ابتداء وليس صدفة واتفاقا فالجماليه هنا متعلقة بتلك الإرادة الإلهية الجميلة التي قضت أن يتجمل الناس بالدين ويتزين به عبادة لله رب العالمين ومنهاجا لعمران الإنسان في الأرض مصداقا للحديث النبوي الشريف إن الله تعالى جميل يحب الجمال، والتجميل المطلوب في هذا الحديث يتعلق بالشكل والمضمون مع كما سترى بعد مفصلا بحول الله، ذلك أن الله جل جلاله قد فتح أمام البشرية معرضين فسيحين للجمال، معرضين دائمين يتنفسان الحياة، ويمضان بالحسن المتجدد أبدا، أولهما هذا القرآن الكريم المجيد، وما يتضمنه من حقائق إيمانية خالدة، تصل الإنسان بمنابع الجمال الحق، ومصدر النور الأعلى، وثانيهما هذا العالم الطبيعي الكوني بما فيه من مخلوقات وفيوضات نورانية وتجليات روحانية خارقة لا تنتهي استعراضاتها أبدا امتدادا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة وما يعكسه ذلك كله من شؤون الربوبيه العليا وأنوار الأسماء الحسنى وما هذا كله إلا ليعيش الإنسان تجربته الجمالية على مستوى الوجدان ويعبر عنها بشتى أنواع التعبير الجميل عادة وعبادة ومن هنا فإن جمالية الدين مفهوم له امتداد كلي وشمولي إذ يمتد ليغطي علاقات المسلم بأبعادها الثلاثة علاقته مع ربه وعلاقته مع الإنسان ثم علاقته مع البيئة أو الكون والطبيعة وما يطبع ذلك كله من معاني الخير والمحبة والجمال وكل ذلك يدخل تحت مفهوم العبادة بمعناه القرآن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 سورة الذاريات من الآية السادسة والخمسون إلى الثامنة والخمسون ولذلك فإن الجمالية في الدين لا تدرك من ألفاظ بعينها في الشرع فحسب بل هي مفهوم مبثوث في أصول الدين وفروعه إنها تأخذ من كل معاني الخير والتخلق والتجمل والتزيون والإحسان ونحن هذا من معاني الجمال المبثوثة في القرآن والسنة النبوية الشريفة مما من شأنه أن ينتج شعورا بالجمال عند ممارسة الدين ولدى الانخراط في الإبداع تحت ظلاله الوارفة ولن يكون التدين من حيث هو حركة في النفس والمجتمع جميلا إلا إذا جمل باطنه وظاهره على السواء إذ لنفصان ولا قطيع في الإسلام بين شكل ومضمون بل هما معا يتكاملان وإنما الجمالية الدينية في الحقيقة هي الإيمان الذي يسكن نوره القلب ويعمره كما يعمر الماء العذب الكأس باللورية حتى إذا وصل إلى درجة الامتلاء فاضع على الجوارح بالنور فتجمل الأفعال والتصرفات التي هي فعل الإسلام ثم تترقى هذه في مراتب التجمل حتى إذا وصلت درجة من الحسن بحيث صار معها القلب شفافة يشاهد منازل الشوق والمحبة في سيره إلى الله كان ذلك هو الإحسان والإحسان هو عنوان الجمال في الدين وهو الذي عرفه الحبيب المصطفى بقوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فالدعوة التي بني عليها غرض هذا الكتاب إذن هي تقرير حقيقتين في الإسلام الأولى أن الجمال جوهر أصيل في الدين تفيض أنواره من كل حقائقه الإيمانية والتشريعية ولذلك فإن خطاب الوحي قد قام فيما قام عليه على وضع مقاييس الجمال وبيان المعالم الكلية لمنهاج التجمل بالدين والثانية أن تجميل تدين وتحسينه حتى يكون غاية في الحسن والجمال هو قصد مبدئي أصيل من الدين وإذا كان الدين هو نصوص القرآن والسنة الصحيحة وهي كلها بحمد الله جميلة فإن التدين هو كسب الإنسان وسعيه لتمثل قيم الدين في نفسه ومجتمعه إلا أن الغالب في لغض الدين أن يرد بمعنى التدين على سبيل الترادف سواء على مستوى نصوص الشرع أو على مستوى نصوص اللغة ففي معجم مقاييس اللغة لابن فارس الدال أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها وهو جنس من الانقياد والذل فالدين طاعه يقال دان له يدين دينا إذا أصحب وانقاد وطاع وقوم دين أي مطيعون منقادون قال الشاعر وكان الناس إلا نحن دينا فالدين في هذا السياق هو التدين عينه أما في الاستعمال الشرعي فالدين يرد بمعنى الإسلام نفسه أعني الاسم العلم على دين الله الحق ويرد بمعنى التدين ولا يميز بينهما إلا السياق فالأول هو قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران الآية التاسعة عشر وقوله سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة وكذا قوله عز وجل لين بألسنتهم وطعنا في الدين سوره النساء الآية السادسة والأربعونة وأما الثاني أي حيث يرادف الدين التدين فهو قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسرد وادعوه مخلصين له الدين سورة العراف الآية الثامنة والعشرون فالسياق هنا دال على أن المراد من الدين وما يضمره الإنسان في قلبه من اعتقاد وما يمارسه من عمل وهو التدين نفسه ولذلك تعلق به الإخلاص وإنما هذا شعور بشري وقد تكرر هذا في القرآن كثيرا ولعل ورودهما مترادفين في الحديث النبوي أكثر وذلك نحو حديث تنكح المرأة لأربع في ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تربت يدعك فواضح أن المراد بالدين هنا هو عمله الديني أي التدين لا نصوص الشر ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وأخواته مع عملك وكذا قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام وكان أغلب استعمال العلماء قديما لمعنى تدين إنما هو بلفظ الدين لا تدين وذلك نحو قول علماء الجرح والتعديل لين الدين أو في دينه لين لمن كان ضعيف تدين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 سورة الشورى الآية 11 فقوله شرع لكم من الدين أي من نصوص الدين ولكن قوله بعد. أن أقيم الدين هو بمعنى تدين، فإقامة الدين كما دل عليه السياق هي تطبيق نصوص الدين والتطبيق هو تدينا ولفظ تدين فصيح في العربية وإن لم يجر استعماله لدى الأقدمين كثيرا وذلك أنه يقال دان بكذا ديانة وتدين به فهو دين ومتدين والدين الإسلام وقد دنت به والدين ما يتدين به الرجل وإنما شاء استعمال لفظ التدين في العصر الحاضر نظرا لما عرفه الناس من انسلاخ عن الالتزام بالدين. إذ قد يكون المسلم متدينا وقد يكون غير متدين دون أن يلزم عن ذلك الخروج الكامل عن الدين ولم يكن الناس قبل في حاجة إلى هذا التمييز في القديم إلا قليلا وإيضا فإن خلط الدين كنصوص في أذهان الكثير من الناس بالدين كممارسة بشرية هدى إلى استحباب بعض العلماء الفصل بين المعنايين بتخصيص الدين في الفكر الإسلامي الحديث للدلالة على مجموع نصوص الوحي من الكتاب والسنة وتخصيص التدين كما هو في اللغة بالدلالة على تطبيق البشري. الدين إلا أن استعمالنا نحنها هنا في هذا الكتاب لمصطلح الدين إنما هو واقع بدلالته القرآنية الأصيلة أي الجامعة بين القصدين قصد نصوص الوحي وقصد التطبيق البشري لها وذلك لأن تدين لا يكون جميلا إلا بمقدار مقاربته للمقاييس الجمالية للدين فجمالية الدين هي التي تفيض بأنوالها على جمالية التدين للعكس ومن هنا كان حديثنا في هذا الكتاب مبنيا في القصد على بيان جمالية الدين بالأصالة وما ينبقى أن ينتج من جمال في بالتبع. فاستعمالنا لمصطلح الدين كان باعتباره مصطلحا مركزيا كلية كما هو في القرآن للدلالة على هذا الغرض الجامع كما أننا استعملنا مصطلح التدين أحيانا لإفراد السلوك البشري بالقصد إذا دعت الحاجة السياقية لذلك إذ أن التدين من حيث هو تجربة بشرية قد لا يكون جميلا من ضرورة لأنه ببساطة كسب الإنسان والإنسان مهيئ للخير والشر مع ولو جاء ذلك في ثوب الدين وأشكاله هنا مكمن الخطر فالدين ككسب بشري من حيث الأصل الغالب فيه أن يكون جميلة نعم لأن الدين كنصوص إنما نزل من أجل هذه الغاية تزيين بني آدم بإبادة الله تعالى ومن هنا ظن بعض الناس أن كل ما ينسب من قول أو فعل للمتدينين إنما هو شيء جميل كما أنه قد يظن بعض هؤلاء في أنفسهم ذلك وقد لا يكون في واقع الأمر كذلك لاحتمال الخطأ والزلل والانحراف عن الدين بقصد أو بغير قصد بل قد يكون إذا شط به الانحراف إذا القبح أقرب ومن هنا كان هذا البحث المتواضع محاولة للنظر في جمالية الدين رد التدين إليه لأن جمالية الدين ثابتة لا غبار عليها ولا يخشى عليها وإنما الذي يعتريه التشوه والانحراف هو التدين وأما الدين فهو محفوظ بحفظ الله الحفيظ العليم إلا أن ضياع الدين بضياع التدين وارد بمعنى آخر وذلك أن تدين إذا جمل وحسن لحق جماله بالدين فيزيده جمالا وبهاء كما أنه إذا فسد وساء لحقه فساده فيشوه معالمه ويكسف صورته في العالم وهنا تكمن المشكلة التي من أجلها كتبت هذا الكتاب لقد أتى على المسلمين حين من الدهر ضاعت منهم فيه قيم الدين فتشوهت في قلوبهم وتصوراتهم مقاصده الجميلة والنتيجة أن انحرف بذلك في حياتهم منهج الدين لقد طغى على بعض المتدينين اليوم سلوك خطير أعوج وهو اعتقادهم الشعوري أو اللاشعوري بأن الدين الحق إنما هو الخشونة والحزونة في القول والعمل، إن الظروف التاريخية الحديثة والمعاصرة وكذا الظروف السياسية التي ظلت العالم الإسلامي منذ بداية القرن الميلادي العشرين والتي ما تزال تظله مع مطالع هذا القرن الجديد، قلت إن هذه الظروف كلها أن ترد حالة رد فعل سيئة غير متوازنة لدى بعض المتدينين سواء في فهم الدين أو في انتهاله وسلوكه، إن النار التي يحرق بها المسلمون في العالم اليوم جماعات وشعوب وخاصة أجيال حركة الوعي الإسلامي وطلائع الصحوة الإسلامية، جعلت التعابير طوائف منهم وأشكال من ممارسه بعضهم تنفث رمادا ودخانا فاستغله الإعلام الغربي ومن هو على شاكلته ونهجه من الإعلام العربي استغلالا سيئا لخدمة أغراضه المركزية فرسم الدين صورة كاركاتورية مفزعة ما أنزل الله بها من سلطان اذ سلط الضوء على النقطة السوداء في المجتمع الإسلامي وضخمها تضخيما وعرض الصورة الشاذة بدل الصورة الطبيعية تماما كما يقع للوجه الجميل النابض بالجمال إذا ركزت نظرك لا على هيئته الكلية وإنما على موقع خالة ذات سواد غامق فيها حتى لا تكاد ترى منه غيرها فتدخمت في عينك حتى استوعبت نتوءها في خيالك كل الوجه فتحول الجمال فيه إلى صورة مفزعة ولو نظرت إلى الخالة بحجمها الصغير في عرض الوجه لفاض الحسن المتدفق من كل تقاسمه ومعالمه عليها ولرأيتها آنئذ جمالا في ذاتها بل رأيتها سرا من أسرار جمال الوجه وعينا من عيون الحسن المتدفق عليه ولكن لعن الله العما فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور سورة الحج الآية السادسة والأربعون ورحم الله الشاعر العربية إذ قال وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصختي تبدي المساوية وللأسف الشديد فإن ذلك كان من الأسباب الرئيسية للكامنة وراء ضمور الوجه الجميل للدين الذي هو وجهه الحقيقي المعبر عن تناسق قسماته وصفاء جوهره إن طوائف من أبناء جيل الصحوة الإسلامية اليوم قد تخشبت قلوبهم وتشنجت أقوالهم وتحجرت عيونهم فكانوا مثالا لتدين الفج والسلوك القبيح والذوق المتردي وقد استغل الإعلام المغرض هذه الحالات الشاذة المنحرفة فكان أن انطبع بذلك في فهم كثير من الناس أن الدين هو ما يكون عن قيم الحب والجمال وكأنه ما أنزل إلا ليكون ملاذا إيدولوجيا لمرض العقول ومتخلف الأذواق والشعور ألا ما كان أحرى بهؤلاء أن يحافظوا للناس على رونق الدين ورواء التدين ويقدموا مثالا فنيا رفيعا للإيمان يشع بالجمال الآسر للقلوب ويخرجوا للعالم نموذجا بهيا للسلوك يسحر العقول ويأخذ بالألباب فيكون المسلم بذلك آية للجمال الرائق الرقراق السارب أريده في الأنفس والمجتمعات ولا يسبقوها بأحوالهم النفسية التي تعاني تحت ضغط العالم الظالم والطغيان العهد هنا وهناك ولكن ما أسوأ ردود الأفعال المتشنجة لقد عرضت نصوص الكتاب والسنة معارضات غير متوازنة وضرب بعضها ببعض فشاهت الفهوم وكانت الكارثة غابت نصوص التيسير والتبشير وسيطرت فهوم التعسير والتنفير فاختل التوازن في تدين كثير من الناس فهما وتطبيقا ساءت النماذج في هذا الزمان العور حتى لقد شعرت كما شعر كثير غيري اننا في حاجة ماسة إلى تذكر أن الدين جميل حقا وأن التدين إنما هو تمثل قيم الجمال والتزين بانوارها في السلوك والوجدان نعم الدين جميل وأي شيء يكون جميلا في هذه الدنيا إن لم يكن هو الدين وإنما قدم القرآن الإسلام على أنه مثال الجمال الأعلى من كل الأديان وإنما عرضه زين الدعاة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس كل الناس أرضا جميلة، فكان المتدينون في زمانه عليه الصلاة والسلام والأعصر التي بعده قناديل تمشي في الأرض ورياحين تملأ الزمان والمكان بأريج الجنة فماذا وقع للناس اليوم إنما عن الجمال في الدين من صفاء الروح ومنازل الإيمان وأحوال الإحسان لم يستفد منها جمهور كبير من أبناء الصحوة الإسلامية المعاصرة لأسباب منها اشتهار نسبة بعض مفاهيمها وألفاظها إلى المتصوفة فكان أن زهد كثير من الناس فيها بسبب ما خالط بعض كتبهم من خرافات وشطحات وإنما هي عبارات قرآنية أو نبوية محضة نعم ربما اكتسبت في صياغ الاستعمال التاريخي دلالات منحرفة في بعض الأحيان فيكون الواجب هو تحريرها منها لا إلغاؤها والتنكيل لها. إنه ما ينبغي لذلك أن يؤمين عن جمال الدين وإنما خاطبنا الله تعالى بالجمال وأمرنا أن نرحل إلى منازله العليا ونسير إليها سيرا لا يفتر ولا ينقطع حتى يدركنا اليقين لا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن أن تعميه غلطات بعض الناس مهما قبحت عن محاسن الدين فيقنع في دينه بظواهر الألقاب ويرمي بعيدا باللباب إذن يكون من الجاهلين كيف والجمال هو الدين إن الصحوة الإسلامية المعاصرة في أشد الحاجة إلى تربية ذوقية فنية ترهف حسها بمواطن الجمال الموجهة لكل شيء في هذا الدين عقيدة وشريعة ولقد انتبه السابقون إلى ذلك وانبهروا به فسارعوا إلى الاتحاق بقوافل المحبين وكان منهم مصنفون ذواقون نبهوا إلى هذه المعاني من أمثال الحسن البصري والإمام المحاسبي والإمام الجنيد وابن الجوزي والإمام عبد القادر الجيلاني والإمام ابن القيم والإمام أبي عبد الله الساحلي المالقي والإمام الشاطبي والإمام أحمد زروق وغيرهم كثير رحمهم الله أجمعين ألا ما أحوجنا اليوم إلى إعادة القراءة للدين في مصادره العذبة الصافية الجميلة قراءة تصل المسلم بالله قبل أن تكون قراءة ينتقم بها نفسه من الظلم الاجتماعي والطغيان السياسي فيكون بتديونه عدوا للدين من حيث يدري او لا يدري لهذا وذاك كتبت مشاهد هذا الكتاب منذ بضع سنوات فقد دونت مسودته الأولى خلال صيف سنة 1420 هجرية الموافقة لعام 1999 ميلادية وقد تم نشره إذ عبر جريدة التجديد المغربية ثم نشر بعضه مقالات منقحة في مجلة البيان السعودية قبل أن يتم إعداده في هذه الصيغة الجديدة بعد التعديلات والإضافات مما حصل من إعادة صياغة بعض الفقرات توسعا وتصحيحا وتنقيحا فجاء بحمد الله بعد هذه المقدمة وتمهيد مفهمي في أربعة إشراقات وخاتمة كل إشراق يتضمن مشاهد تختلف طولا وقصرا وعددا على قدر ما فتح الله به من حقائق إيمانية ومعلوم أن تجليات الروح هي من أصعب المعاني ضبطا وتقييدا على الكتاب والمصنفين ولذلك لم نلتج إلى التكلف إلا ما أذن الله بإشراقه من المشاهد ويسر تقييدا وقديما قال أبو الحسن الهجويري رحمه الله وسلوك طريق المعاني صعب جدا إلا لمن خلق من أجله وذلك إنما هو لكون المعاني لا تتلقى إلا عند صفاء الروح لدى الادلاج في طريق المحبه وإثبات ذلك للنفس دعوى عريضه لما أشرق من نور النبوة الوهاج في قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة هذا وإني لأرجو أن يسهم هذا الكتيب إن شاء الله في التنبيه إلى الحقيقة الجمالية الجوهرية في الإسلام عقيدة وشريعة وبيان نوابض الحسن من كل ذلك في مجال التدين عسى أن لا يعمينا دخان الحرائق المشتعلة بهذا الزمان عن مشاهدة ما لدينا من ثروة جمالية والتجمل بمماهجها تدينا نسلك به إلى الله للجمال والجلال عسى أن نكون به وسوة حسنة حقا وشهداء على الناس صدقا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمال لتدينها الرفيع أسوة حسنة لأمته وشهيدا عليها قال ربنا جل علاه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأحزاب الآية الواحدة والعشرون وقال سبحانه وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سورة البقرة الآية 143. ومن هنا فقد حاولت تلمس بعض صور الجمال الممارسة الدين في الإسلام وتذوق محاسنه محاولا تأصيل ذلك ضمن مفاهيم واضحة ومقاييس محدودة في مجالات العقيدة والعبادة والسلوك مسترشدا بهدي القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عسى أن أسهم في الدلالة على الخير والله ولي التوفيق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سوره الا عمران الايه الثامنه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ سورة الحشر الآية العاشرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وكتبه عبد ربه عفوه وغفرانه الفقير إلى رحمته ورضوانه فريد ابن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين وقد وافق تمام تبيضه وتصحيحه بمكناسة الزيتون من حواضر المغرب الأقصى يوم الخميس التاسع والعشرون محرم الف واربعمائة وستة وعشرون هجرية 2005 ميلادية